بوك تو واسنت سيات ثمانون ثمانون بريدفن مناطري الصفات ثلاثة الصفات ثلاثة مامسة هي لديها كلب هي لديها كلب تنبسي ولكي الكلب كبير الكلب كبير ما ولكي هوبسة هي لديها كلب كبير هي لديها كلب كبير مع دم هي لديها بيت هي لديها بيت تن دم يمالي البيت صغير البيت صغير ما مالي دم هي لديها بيت صغير هي لديها بيت صغير بيوفا في هوتري هو يسكن في فندق هو يسكن في فندق تن هوتل الفندق رخيص هو يسكن في فندق رخيص هو يسكن في فندق رخيص ما اوتو هو لديه سيارة هو لديه سيارة تو اوتو هي دراغه السياره غاليه الثمن هو لديه سياره غاليه الثمن. هو لديه سياره غاليه الثمن Číta román. Hua yaqra u Huwa Hua ruwaya. Dan román je nudný. Ar ruwaya mumilla. Ar mumilla. Číta nudný román. Hua yaqra ruwaya mumilla. Huwa yaqra ruwaya mumilla pozerá film هي تشاهد فيلما هي تشاهد فيلما تنفيم ينابي الفيلم مثير الفيلم مثير pozerá napínavý film هي تشاهد فيلما مثيرا